بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ الْكَافِرِينَ كَأَن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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِۦ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ هَذا فَلقُ اللهِ فَأرُونِي ماذا خَلَقَ الَّذين مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمونَ فِي ضَلالٍ مُبينٍ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 الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يا بني إنها إن تكُم مثل حبة من خردل فتَكُم في صخرة أو في السماوات فتَكُم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيف خبير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 Walain saya bertanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Katakan syukur kepada Allah. Tetapi lebih banyak lagi yang tidak tahu. Untuk Allah